كيف ارا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم تكلمنا أيديهم اليوم نختم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم اليوم نختتم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستفقوا الصراط فأنا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 حق القول على الكافرين